م و س ل ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إذا للعلوم ا ل ي س ل ا م ي ه おうしても」